وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ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 هَمَّ زَِّ الشَّائِم بِنَمِيم مََّ عِلِّ الْخَورِ مُعَتدٍ أَفِيم أُتُِّم بعدَ ذِكَ زَنِيم أَ كََذَا مَ لِ وَبَنين إِذَا تُطلَ عَلَْهِ آياتُنَا قَالَ أأَسَطير الأوَّلين سََسُهُ على الخررقوم إِ بَلَنَهُ كمام بنَا أأَصْحابَ الجََّ إذْ أقسَم لاَا يَصْمهاَا مُصحين وَلَا يستَثْنون.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 كَذَِك العذاب وَدعَذاابُ الآخَِةِ أَكبرُ لَ كانَوا يعلمون إ للِمُتَّقينَ عيادَ رَبّهم جَّات النعم أَفَنَجعلُ المُسلمين كلَْ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 وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث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 وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو